ف هذا ثاني يقول بأنه قليل بضاعة العلم، لكن الله سبحانه وتعالى يسر له حفظ بعض الآيات والأحاديث مما يعينه في الوعظ في المساجد وفي بعض المجالس، فهل يعتبر هذا من الدعوة إلى الله؟ ليس له يدعو يا الله ما يعلم فقط، فيما يعلم حتى على الصلاة، على بر الوالدين، على صلاة الرحيم، على دفع الزكاة، كلام مجمل على حسب علمه. أما التساثير يطف التساثير لها العلم إذا كان ما عنده علم عند كان لعلم أما الدعوة التي يعرفها لحتي الناس على صلاة الجماعة على آداء الذكاءات على بالرواجة يعرفها المؤمن العامل وإن